بسم الله الرحمن الرحيم أحكام القرآن للإمام أبي بكر بن عربي الآية السابعة والثمانون قوله تعالى الذين يأكلون الربا هذه الآية من أركان الدين وفيها خمس مسائل المسألة الأولى في سبب نزولها ذكر منفسر أن الله تعالى لما حرم الربا قالت ثقيف وكيف ننتهي عن الربا وهو مثل البيع فنزلت فيهم الآية المسألة الثانية قال علماؤنا قوله تعالى الذين يأكلون الربا كنا عن استجابه في البيع وقبضه باليد لان ذلك انما يفعله المربي قصدا لما ياكله فعبر بالاكل عنه وهو مجاز من باب التعبير يعني شيء بفائدته وثمرته وهو احد قسمي المجاز كما بيناه في غير موضع المساله الثالثه قال علماؤنا الربا في اللغه هو الزياده ولا بد في الزياده من مزيد عليه تظهر الزياده به فلقيت لذلك اختلفوا هل هي عامه في تحريم كل ربا او مجمله لا بيان لها الا من غيرها والصحيح انها عامه لانهم كانوا يتبايعون ويربون وكان الربا عندهم معروفا يبيع الرجل الرجل الى اجل فاذا حل الاجل قال اتقضي ام تربي يعني ام تزيدني على مالي عليك واصبر اجرا اخر فحرم الله تعالى الربا وهو زياده وهو زياده ولكن لما كان كما قلنا لا تظهر الزياده الا على مزيد عليه ومتى قابل الشيء غير جنسه في المعامله لم تظهر الزياده واذا قابل جنسه لم تظهر الزياده ايضا الا باظهار الشرع ولاجل هذا صارت الايه مشكله على الاكثر معلومه لمن ايده الله تعالى بالنور الازهر وقد فاوتت فيها علماء وباحست رفعاء فكل منهم أعطى ما عنده حتى انتظم فيها سلك المعرفة بدرره وجوهرته العليا إن من زعم أن هذه الآية مجملة فلم يفهم مقاطع الشريعة فإن الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قوم هو منهم بلغتهم وأنزل عليهم كتابا تيسرا منه بلسانه ولسانهم وقد كانت التجاره والبيع عندهم من المعاني المعلومه فانزل عليهم مبينا لهم ما يلزمهم فيهما ويعقدونهما عليهم فقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عند تراض منكم والبطل كما بيانه في كتب الاصول هو الذي لا يفيد وقع التعبير به عن تناول المال بغير عوض في صورة العوض والتجاره هي مقابله الاموال بعضها ببعض وهو البيع وانواعه في متعلقاته بالمال كالاعيان المملوكه او ما في معنى المال كالمنافع وهي ثلاثه انواع عين بعين وهو بيع نقدي او بدين مؤجل وهو السلم او حال وهو يكون في التمر او على رسم الاصطناعي او بيع عين بمنفعه وهو الاجر والربا في لغتي هو الزيادة والمراد به في الآيات كل زيادة لم يقابلها عوض فإن الزيادة ليست بحرام لعينها بدليل جواز العقد عليها على وجه ولو كانت حراما ما صح ان يقابلها عوض ولا يرد عليه ولا يرد عليها عقد كـ الخمر والميتة وغيرها وتبين ان معنى الايه واحل الله البيع المطلق الذي يقع فيه العوض على صحه القصد والعمل فحرم منه ما وقع على وجه البطل وقد كانت الجاهليه تفعله كما تقدم فتزيد زياده لم يقابلها عوض وكانت تقول انما البيع مثل الربا اي انما الزياده عند حلول الاجل اخرم مثل اصل الثم اني في اول العقد فرد الله تعالى عليهم قولهم وحرم ما اعتقدوه حلالا عليهم واوضح ان الاجل اذا حل ولم يكن عنده ما يؤدي انظر الى الميسره تخفيفا يحققه ان الزياده انما تظهر بعد تقدير العوضين فيه وذلك على قسمين احدهما متى ولا الشرو تقدير العوض فيه وهو الاموال الربويه فلا تحل الزياده فيه واما الذي وكله الى المتعاقدين فالزياده فيه على قدر ماليه العوضين عند التقابل على قسمين احدهما ما تغابل الناس مثله فهو حلال باجماع ومنه ما يخرج عن العاده واختلف علماؤنا فيه فامضه المتقدمون وعدوه من فن التجارات ورده المتاخرون ببغداد ونظائرها وحد المردوده بالثلث والذي اراه انه اذا وقع عن علم المتعاقدين فانه حلال ماضي لانهما يفتقران الى ذلك في الاوقات وهو داخل تحت قوله تعالى الا ان تكون التجاره عن تراض منكم وان وقع عن جهل من احديما فان الاخر بالخياط وفي مثله ورد الحديث ان رجلا كان يخطئ في البيع فذكر للرسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعت فكل خلابه زاد الدهر قطنيا وغيره ولك الخيار ثلاثه وقد مهدناه في شرح الحديث ومسائل الخلاف في هذا اصل علم هذا الباب فان قيل انكرتم الاجمال في الايه وما اورتمه من البيان والشروط هو بيان ما لم يكن في الايه مبينا ولا يوجد عم هام من القول ظاهرا قلنا هذا سؤال من لم يحضر من ما مضى من القول ولا ألقى إليه السمع وهو شهيد وقد توضح في مسائل الكلام ان جميع ما احل الله لهم او حرم عليهم كان معلوما عندهم لان الخطاب جاء فيه بلسانهم فقد اطلق لهم حل ما كانوا يفعلونه من بيع وتجاره ويعلمونه وحرم عليهم الربا وكانوا يفعلونه وحرم عليهم اكل المال بالباطل وقد كانوا يفعلونه ويعلمونه ويتسامحون فيه ثم ان الله سبحانه اوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلقي اليهم زياده فيما كان عندهم من عقد او عوض لم يكن عندهم جائزا فالقى اليهم وجوه الربا المحرمه في كل مقتات وثمن الاشياء مع الجنس متفاضلا والحق به بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب والبيع والسلف وبيّن وجوه أكل المال بالباطل في بيع الغرر كله أو ما لا قيمة له شرعا فيما كانوا يعتقدونه متقوّما كالخمر والميتة والدم وبيع الغش ولم يبقى في الشريعة بعد هتين الآيتين بيان يفتقر إليه في الباب وبقي ما وراءهما على الجواز الا انه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يصح 56 معنا نهي عنها الاول والثاني ثمن الاشياء جنسا من جنس والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع بيع المقتات او ثمن الاشياء جنسا بجنس متفاضلا او جنسا بغير جنس النسيئه أو بيع الرطبي بالتمر أو العنبي بالزبيب أو بيع المزابنة على أحد القولين أو عن بيع وسلف وهذا كله دخل في بيع الربى وهو ما تولى الشر وتقدير العواضي فيه فلا تجوز الزيادة عليه الثامن بيعتان في بيعه التاسع بيع الغرر ورد بيع الملامسة والمنابزة والحصات وبيع السنية وبيع العربان وما ليس عندك والمضامين والملاقيح فالتالي وَحَبْلُ حَبْلَةٍ وَيَتَرَّكَبُ عَلَيْهِمَا مِنْ وَجْهِ بَيْعِ السَّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَبَيْعِ السَّنْبُلِ حَتَّى يَشْتَدَّ والعنب والعنب حتى يسود وهو مما قبله وبيع المحاقلة والمعاومه والمخابره والمحاصره وبيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن وبيع الطعام قبل ان يستوفى من بعض ما تقدم والخمر والميتة وشحومها وثمن الدم وبيع الاصنام وعساب الفحل والكلب والسيدنوري وكسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن وبيع المضطر وبيع الولاء وبيع الولد او الام فردين او الاخ والاخ فردين وكراء الارض والماء والكلاء والنجش وبيع الرجل على بياع اخي وخطبتي على خطبه اخيه وحاضر لبدوى تلقي السلع والقينات فهذه 56 معنا حضره الخاطر مما نهي عنه اوردناها حسب نسقها في الذكر وهي ترجع في التقسيم الصحيح الذي اوردناه في المسائل الى سبعه اقسام ما يرجع إلى صفة العقد وما يرجع إلى صفة المتعاقدين وما يرجع إلى العواضين وإلى حال العقد والسابع وقت العقد كالبيع وقت نداء يوم الجمعة أو في آخر جزء من الوقت المعين للصلاة ولا تخرج عن ثلاثة أقسام وهي الربى والباطل والغرار ويرجع الغرار بالتحقيق إلى الباطل فيكون قسمين على الآيتين وهذه المناهي تتداخل ويفصلها المعنى ومنها ايضا ما يدخل في الربا والتجاره ظاهرا ومنها ما يخرج عنها ظاهرا ومنها ما يدخل فيها باحتمال ومنها ما ينهى عنها مصلحه للخلق وتالفا بينهم لما في التدابير من المفسده المساله الرابعه قد بينا ان الربا على قسمين زياده في الاموال المقتاتت والاثمان والزياده في سائرها وذكرنا حدودها وبينا ان الربا فيما دل التقدير فيه للمتعاقدين جائز بعلمهم ولا خلاف فيه وكذلك يجوز الربا في هبه الثواب وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايما رجل وهب هبه يرى انها للثواب فهو على هبته حتى يرضى منها فهو مستثنى من الممنوع الداخل في عموم التحريم وقد انتهى القول في هذا الغرض ها هنا وشرحه في تفسير الحديث ومسائل الخلاف ومنه ما تأثر على ايات القران في هذا القسم من الاحكام المساله الخامسه من معنى هذه الايه وهي وهي في التي بعدها قوله تعالى وان تبتوا فلكم رؤوس اموالكم ذهب بعض الغلاة من ارباب الورع الى ان المال الحرام اذا خالطه ان المال الحلال اذا خالطه حرام حتى لم يتميز ثم اخرج منه مقدار الحرام المختلط به لم يحل ولم يطب لانه يمكن ان يكون الذي اخرج هو الحلال والذي بقي هو الحرام وهو غلو في الدين فان كل ما لم يتميز فالمقصود منه مالهيته لا عينه ولو تلف لا قام المثل مقامه والاختلاط إطلاف لتميزه كما أن الإهلاك إطلاف لعينه والمثل قائم مقام الذاهب وهذا بين حسا بين معنا والله أعلم الآية الثامنة والثمانون قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فيها خمس مسائل المسألة الأولى في سبب نزولها قد تقدم أنها نزلت في الربى عند ذكر الآية قبلها المساله الثانيه في المعنى المقصود بها فيها ثلاثه اقوال الاول ان المقصود بها ربا الدين خاصه وفيه يكون الانظار قاله ابن عباس وشريح القاضي والنخعي الثاني انه عام في كل دين وهو قول العامه الثالث قال متاخروا علماينا هو نص في دين الربا وغيره من الديون مقيس عليه المساله الثالثه في التنقيح اما من قال انه في دين الربا فضعيف ولا يصح عن ابن عباس فان الايه وان كان اولها خاصا فان اخرها عام وخصوص اولها لا يمنع من عموم اخرها لا سيما اذا كان العام مستقلا بنفسه ومن قال انه نص في الربا وغيره مقيس عليه فهو ضعيف لان العموم قد يتناول الكل فلا مدخل للقياس فيه فإن قيل فقد قال في غيره من الديون لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما قلنا سنتكلم على الآية في موضيه فإن قيل وبما تعلم العسرة قلنا بأن لا نجد له مالا فإن قال الطالب خبأ مالا قلنا للمطلوب أثبت عدمك ظاهرا ويحلف باطنا والله يتولى السرائر المسألة الرابعة ما الميسرة التي يؤدى بها الدين وقد اختلف الناس فيها اختلافا متباينا بيناه في مسائل الفقه تحرير قول علمائنا انه يترك له ما يعيش به الايام وكسوه لباسه ورقاده ولا تباع سياب جمعته ويباع ختمه وتفصيل الفروع في المسائل المسألة الخامسة قوله تعالى وأن تصدقوا خير لكم قال علماؤنا الصدقة على المعشر قربه وذلك أفضل عند الله من انظاره إلى الميسرة بدليل ما رواح زيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلقت الملائكة روح رجل من من كان قبلكم قالوا علمت من الخير شيئا عملت من الخير شيئا قال كنت آمر فتياني ان ينظروا الموسرات يتجاوزوا عن المعسر قال الله عز وجل تجاوزوا عنه وقد روى عن ابي اليسر عن كعب بن عمرو انه قال من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله وهذا مما لا خلاف فيه والله اعلم